فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَرَ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَارِ قَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا كُشْرِكُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَشَيْءَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ